وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَنَبَتْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَثُونَ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُمْ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 لا يَجْمَعَنَّكُمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ لا لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمْ مَا تَكَنَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ উল অবয়ুয় সল্ বহু অল ইমে অনকূন অলনকূন নমিনুশ্রি উল ই مَقَامُ إِن عَطَيْتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَن يُصْرَف عنه يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَكِ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ